والله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد تكلمنا في المرة السابقة عن مسألة الولاء والبراء وشرعنا في ذكر بعض أنواع من المواله التي لا يجوز صرفها إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولي المؤمنين ويحرم صرفها لكافرين. فتكلمنا عن المحبة وتكلمنا عن النشرة ويوم نتكلم إن شاء الله عن الطاعة والمتابعة الطاعة والمتابعة سبق في لسان العرب أن المولى والمتابعة وولي فلان فلان فلان فلان إذا تبعه والمؤمن ولي الله تقالح المطيع الطاعة والمتابعة من أهم مع أن الولاء التي يجب صرفها لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فبداية الله تبارك وتعالى أمر عباده المؤمنين بطاعته سبحانه، وطاعت رسوله صلى الله عليه وسلم. وأول الأمر منهم أي من المسلمين، وهم أي أول الأمر العلماء والأمراء الذين يقودونهم بكتاب الله. وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسول وَأَكُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ مع الله تبارك وتعالى الطاعة مطلقة يعني ايه الطاعة مطلقة؟ أطِيعُه في كل شيء حتى قبل أن أعرف ما يأمرني به قبل أن أعرف ما يأمرني به أنا مستعد للطاعة مستسلم وأطيعُ الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وأطيع الرسول طاعة مطلقة قبل أن أعرف أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم أنا مستعد للطاعة وأعلم أني أطيعه لكل كبير وصغير إذا عرفته وعلمته وأولي الأمر منكم مع أولي الأمر يوم العلماء والأمراء لم يكرر اللفظ القرآني وأطيعه لأن طاعتهم ليست مطلقة بل مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك أمرنا سبحانه باتباع ما أنزل نتматكلم عن الطاعة والمتبع الطاعة علمنا أن الطاعة لله ورسوله مطلقا والطاعة لأم الأمر وهم العلماء والأمراء مقيدة بكتاب الله سبحانه مقيدة بالأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وكذلك أمرنا سبحانه باتباع ما أنزل فقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم والله سبحانه عنزل القرآن والسنة الكتاب والحكمة وأيضا أوجب علينا اتباع سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين ما اتفقوا عليه ما أجمعوا عليه فقال تعالى ومن يشاغخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وتاءت نفيره لذلك كان من أهم مميزات أهل السنة اتباعهم لثلاث الأمة من الصحابة رضوان الله تبارك على عليهم ومن بعدهم من الأئمة. ف فالطاعة نطيع الله ورسوله طاعة مطلقة ونطيع أولي الأمر وهم العلماء والأمراء طالما أمرونا بطاعة الله وطاعة رسوله أما إذا أمرونا بمعصية فمعنى الحديد لا طاعة لأحد في معصية الخالق وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف فما أنزله الله في كتابه وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف هو ذلك الميزان الحق الذي لا يغفق من اتبعه وأطاعه يقول ابن كثير عليه رحمه الله مفسر في الآية وأفعه الله وأطيعه الرسول يقول أي اتبعوا كتابه وخذوا سننة. وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله وأما طاعة الكافرين والمنافقين ومتابعتهم على الكفر والضلال والمعاصي فهذه موالاة لهم حظنا والله منها فقال مبيناً عقوبة ما يطيعون في بعض الأمر إن الذين اتدوا على أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان ثول لهم وألا لهم ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم استراءهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجههم وعذب رهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أصحّ الله وكرّفه لبوانه فأحبط أعمله كان هذا في من يطيع في بعض الأمر فكيف من يطيعون صع مطلقة في كل كبير وصغير ويقول يعني انا معكم وبكم ورنه إشاراتكم لشد أنه أشد في الغد في طاعة الله وطاعة رسوله نقول يعني مطيع الله عز وجل والرسول مطلقا بغير قيد حتى قبل أن أعرف ما أمر به طالما أنه جاء من عند الله وطح أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن متبعون له مطيعون فيه مع أولي الأمر نقول نحن نطيعهم في. طاعة الله ونعطيهم في معصية الله. طيب مع الكافرين ينفع نقول نطيعهم طاعة مطلقة أو طاعة مقيّدة؟ لا. الأصل مخالفة الكافرين. يعني الأصل المخالفة. فما ينفعش أصلاً نقول إن إحنا هنطيعهم طاعة مطلقة. ده اللي يقول لي يطيعهم طاعة مطلقة في في كل شيء كفر أو معصية أو أو كان في نوع نفع ده يفر العزب الله. وما ينفعش برضه أقول إن هنطيعهم في الطاعة وعطفهم في المعصية لأنهم ليسوا أساسا من أهل الطاعة والمتابعة بل هم أهل مخالف فنحن نقول نحن نخالف الكفار ونجيبهم إلى الحق الإجابة للحق مش طاعة الإجابة للحق النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو دعوني إلى خطة يعظمون فيها أمر الله لأجتتهم إليها ما كان في صلح السعيبية او دي مع الكفار الاصل ايه المخالفة ونجيبهم الى الحق يعني لو دعونا الى ما فيه خير وصلاح نجيبهم اليه ونعاونهم فيه يعني فرضا لو ان في بلد كافرة اعتدت على بلد المسلم. وبلد وبلدك كافرة اخرى لا يعذبها هذا الامر وتريد ان تكف هذا العدوان فهل ان يشترك المسلمين او الدولة المسلمة وهذه الدولة الكافرة في دفع هذا الظلم ورد هذا العدوان بطرق فياتية او دبلوماسية او الضغط بنواحي اقتصادية او غير ذلك لو كان حتى في النوع تنسيق، بغض النظر مصلحي الدولة السنية دي ايه ده صح ولا غلط إن ما كانش فيه ضرر على المسلمين ولا عقيدة المسلمين وغير ذلك الأمر ده ليس بمحرم هذا إجابة إلى حق إجابة لدفع ظلم أو لرفع يعني مظلمة أما الطاعة فلن نقول أن نحن لا نطيع الكافرين والأصل المقالبة قال الله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا يقول ابن كثير عليه رحمه الله هذا تنبيهم بالأعلى على الأدنى يعني بخطب النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه لعموم تبع للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا فلأن يأمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى يبقى يهو النبي التقل ولا تطع الكافرين والمنافقين يبقى لشك للمؤمنين أولى بالخصب من النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك تعالى حذرنا وقال ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وبين أن عاقبت من يتبع أهل الكتاب أنهم لا يرضون قليل من الضاعف بل لا يرضون إلا بالانسلاخ من الإسلام ودخولهم من فقال تعالى وَلَمْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَى حتى تَتَّبِعَ مِنَّذَكَ يبقى تقبل تروج لبعض المعاصي توافق على بعض الحريات اللي بتخالف شرائك الإسلام كل هذا لن يرضيهم عنك ولن يكفهم فيضلون يضغطون عليه سياسيا وقتصاديا وعسكريا إن سيثر لهم الأمر حتى تدخلك يعني في دينيه هي هذه دي النقطة اللي عندها يبقى عنفط إيدنا في إيدك ومصالحنا مصالحك لكن قبل كده لا رضا مؤقت فقط بعد قبول اتفاقية أو تمرير قرار أو المساعدة في بناء قاعدة عسكرية أي مصلحة ليهم رضا مؤقت وبعد ذلك ضغط مرة أخرى سياسي وسياسي وغير ذلك وجاء في الأحاديث التحذير من متابعة أهل الكتاب. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم طرق ومذاهب وأفعال من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى تفعلوا مثلهم بالضبط. حتى لو سلفوا جحر ضب لا ثلاث يعني حتى لو عملوا جحر ضب بيبقى ضيق فالأصل يعني لو شفت واحد عدة من مكان بي فجرح او مصدقة ملابسه انه ما يمشيش وراء ما يخش سف المكان لا هو يقول لك بقى شوف حتى لو سلك وزفرة ضب ووفرة ضب بيبقى ضيئ فاكيد حينالهم بأذى اختناق جرح تمزق طياب برضه هتعمل كده في ناس حتتسابع الكفار في كل كبيرة وصغيرة لاجل ان هم معتقدين ان هو ده هما دول المتقدمين هما دول اهل الحضارة وهي دول مدنية وهو دول اهل الاسباقية فلابد نتبعهم في كل حاجة ليتهم اتبعهم في تقدم الصناعي مثلا او تقدم الذري او تقدم العسكري. لا اول حاجة يتبعون فيها مثلا الحريات العامة اللي هي المخلفة الشرعي الدين اباحة الزينة والشجوز واباحة التبرم والاتفاقيات يعني الـ التي لا تتفق مع الإكلن في في شيء من عدم وصية الأب على أولاده أو جواز إن المرأة تسافر بغير إذن زوجها وليس له سلطان عليها من الأمور التي تخالف شرائع الإكلن لما يحبوا قلدون في حاجة قلدون في ده ولا يساهم قلدون في التقدم الصناعي الثقاني الزراعي العسكري لا ففي ناس هي فهمها كده، فهم ان عشان ندخدم لابد ان يعني نأخذ كل ما عليه الغرب حسنه وسيئه وده كلام طبعا لا يقوله الا من انسلخ من دينه او قرب ان انسلخ من دينه يا جاهل يا دندفك ده واحد جاهل مش فاهل لانه واحد فاهم ان هم ما عليهم من الكفر ويكره ما نحن عليه من الاسلام ويريد الانتلاح من دين الاسلام طيب طاعت الكفار محرمة ولكن هل كلها درجة واحدة؟ لا طاعت الكفار قد تكون كفر وقد تكون معصية فطاعتهم في المعصية معصية وطاعتهم في الكفر كفر شيخ الإسلامية تانية بيقول عن من اتبع غيره الغير ده كان مسلم كافر مش فرقة في ما الله او في ما يخالف شرع الله فيقول هؤلاء الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا حيث اطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله يكونون على وجهه اللي بيتبع غيره في خلاف الشرع دول قسمين قسم يعلم انهم بذلوا الدين عارف ان هم غيروا الحق فيتبعهم على التبديل ويعتقد أن لهم حق ذلك. اللي يطيع العلماء اللي هم بوصف إن هم من أهل العلم وأهل البيانة وهم خلاف ذلك ويقولون بما يخالف الشرع ومع ذلك تنزل تبعهم. نجد أضلاع. يا إما يكون يعني رجل عامل يجهل أمر دينه وهو فعلا يظن إن ده هو ده ده ده ده فلان فلان. هذا إن كان جاهل بالأمر لا يعلم ولم يطلوه غير ذلك فاسمه على من أفتاد اللي عارف انه غير وعارف انه وعارف انه مش على الحق دول قسمين قسم عارف انه إن ده غير الدين واتبعوا على ذلك ويظن انه هو ليه حق ده ده كفر يا العزو بالله لان اللي يعتقد ان في الإنسان ليه حق تبدين شرع الله يعتقد فيه الالوهية وانه دايم فعلا يشرع ويغير الدين بكما يريد القسم الثاني واحد لا عارف اعتقاده بالحلال والحرام الثالث فيحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله ولكنه اتبع غيره لهوى لشهوى لنجدمان فده وان كان فعله جرم كبير ولكنه معطية محرم وليس بجرم مثلا فلان فلان ده أحل ربل بنوك فعمة واحد لا يعلم أصلا المسألة ومأمي لا يقرأ ولا يكتب وما حدش قال له الكلام ده غلط وفاهم ان الشيخ الفلان ده والرجل الكبير في القوم ده ده ومن أهل العلم وأهل الدين واللي بيقولوا صح وسأله ولو كان قال له ما تعملش ما كانش هيعمل اعمل كان هيعمل ستاله قالوا لا ده يجوز صراحه عامل ومعندوش خلاف ذلك ما حتى ما وصلوش شبهه فده ليس عليه شيء اسمه على من افتاء واحد ثاني عارف ان الربا حرام والمعاملات البنكية دي من الربا بس فلان ده يقول لك بس فلان ده اهو ده ليه حق يقول اللي هو عايز الشيخ بامان يغير يشيل يحط ده براحته حسب بقى ظروف عصره ده ده اعتقاد كفري والعاذ الله والحمد لله هذا قليل في المسلمين الجزء الثالث بقى واحد يبقى عارف ان هو غلطان وعارف ان اللي بيت بيه ده غلط بس هاي يتعلم مع البنج فايقولك يا عم يا شيخ فلان قد فانا يا عم سألته ده شيخ كبير وكلام من ده خلاص ده ليس بكافر لان ما اعتقدش ان الغير, الغير الله تبارك على حق التبديل او نفخ الشرائع هو ما اعتقدش الاعتقاد ده ولكنه فعل المعطية والتبع غيره في معطية الله تبارك تعالى فهذا يعني أعظم كذلك من أخطر مظاهر المتابعة الدخول في الأحزاب العلمانية التي ترفع رايات الكفر استراكية كانت أو شيوعية قومية ماسونية أحزاب غير قايمة أثاثا على الشريعة أصولها كفرية والعزو بالله ولا يجوز التفريق على أساس الدين و... والذي عارف علشان يخش الحزب ده بده أن يطرح يطرح إسلامه جانبا قبل ما يخش نتكلم هنا في حقوق وحريات وقصة كبيرة كده ملهاش دعوة ولا علاقة بالإسلام بل تسعى في تطبيق ما يخالف شرع الله أساسي من منهد شيوعي ماسوني أو علماني برالي أي أن اللي هم يسعوا إليه مليون في المية لو الحزب ده تمكن لن يطبق شرع الله أساسا لأن أصلا هو آيم في معادات الفكرة هذا من أكثر أنواع المتابعة وأغلب من يدخل في الأحزاب دي يبقى جاهل بشروطهم وبنودهم والأسس اللي قامت على الحزب ولكن اللي يعلم ذلك ويعينهم عليه فوالعياذ بالله قد يخرج من الملة بسبب هذا ده عارف ان الحزب الفلاني بيقاوم الدين ولو اول حاجة هيعملها انه لو مسك هيغير المادة التين من الدستور دي اول حاجة بيعملها وبنادي بيخ مش حاجة اسمها دولة اسلامية والدولة لا دينة لها والمستلج الدولة اسمها مدنية وعلمانية كده قصة كبيرة معروفة ومشهورة عن اضحابها فاللي عارف الكلام ده والتوجه ده ومع ذلك ينصر الموضوع ده رغبة في تنسية الشريعة عن الواقع ورغبة في نصرة الليبرالية او علمانية او غير ذلك فهذا والعياذ بالله قد انتلخ من الدين ولكن نحن نعلم ان اغلب من ينصر هذه الاحزاب بيكون مغرر به في موضوع الحريات والمدلية وغير ذلك ولا يعلم ما هم حقيقة ما هم عليه من مخالفة الله في نهاية الأمر لابد أن ننبه على أن الإجابة إلى الحق ليست من موالاة الكافرين فاللي يستجيب لكافر يعني فرضاً واحد مسلم يدخن سجاير واحد ما فراني قال له اتقل لم تشف السجاير فأمره إذا التجارة الرد أن الرجل دفع الزنب لأنه راعي الكافرين هذا إجابة إلى الحق إجابة إلى الحق ليست من مولاء قديمة سماش مولاء للكافرين وليست متابعة لهم ولا طاعة بل هي متابعة للحق وطاعة لله قال ابن الخيم في عرضه سوائد غزمة الحديبية يقول إن المشركين وأهل البدع والفجور والبغار والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره فيعاونون على ما جيه تعظيم لحرومات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم ويمنعون لما سوى ذات فكل من التمث المعاونة على محبوب لله مرج له يجيب إلى ذلك إلى من كان ما لم يتربب على إعانته على ذلك المحبوب مبهود لله أعظم منه وهذا من أدبت الموالع وأشقه على النهر يعني لو أن غير المسلمين دعوا المسلمين إلى أمر فيه حق وفيه تعظيم صرع الله وهذا أساسا من قواعد الصرع الذي أتى بها ليوصيها في وسط الناس فإجابتهم إلى هذا الأمر ليست مولاة لهم بل هي إجابة إلى الحق وضاع الله سبحانه في حقيقة الأمر ولكن هذا الموقف لابد أن يقدر بقدره لأن من الممكن أن نتعاون معهم على إحقاق حق فيؤدي ذلك إلى وجود بطل آخر كتلمع هؤلاء أو إظهار أنهم على الحق فنستبعهم في غير ما دعوناهم إلي حينها توزن الأمور بالمصالح والمفاسد وإن ظهر أن إذابتهم إلى هذا الأمر ليس في مفتلة من وجه آخر على المسلمين فإجابتهم إلى هذا الحق لتسمى مولاة لهم من أنواع المولاء التي يحرم فرقوها للكافرين المعاونة والقيام بالامر والنصح. الأصل إن, أن المسلم يبعد عن عن الكافرين، يبرأ من المشرك، وينصح المسلم. هذا ما أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة في البيعة. وتنصح المسلم وتبرأ من المشرك. وقالت على تعاونه على البر والثقة ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. وجعل الله مصير امرأة نوح وامرأة طروس مصير لاجل لأجل معاونةهما لقومهما ورضاهما بما هم عليه. قالت عالَ: ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة طروس كانت تحت عبدي من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يزهنيا عنهما من الله شيء وقيل دخول النار مع الداخل. كذلك من يدقو في هذا الثناء المطلق على الكافرين ونشر فضائلهم ومحازينهم التي ينخضع بها المسلمين دول دايما نيجي نتكلم عنهم نقول اهل الحضارة و التقدم و اهل و لا حد ما نخضع المسلمين بهؤلاء فيتبعوهم على الباطل هل <تصفيق> تأخير اللي بنقرأه دا, دا من كتاب فضل عني الحميد الوزء مهم اللي ما عميشه الكتاب ويتجعله فيه وشارح الولاء والبراء والتوسل والحاكمية بشكل مستقيد فالجزء ده ما ينفعش من عد النظر من أخرى. الكلام اللي بقوله ده كله في فتفى الوهين كذلك من أنواع المؤلاء التي يحرم صفار الكاثرين التشبه بهم والركون إليهم من معاني المتابعة التشبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم والمسلم يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الظاهر والباطن وكذا بصحابته رضوان الله عليهم وربنا وبما عليه جماعة المؤمنين فأما التشبه بالكفار في الظاهر أو الباطل فمن أخطر الأمور على دين المرض حديث من تشبه بقوم فهو منهم أقل أحوال الحديث ده حرن بالتشبه بالكافرين أقل الأحوال وأعلى أنه قد يفر الإنسان بالتشبه بالكافرين فيقول شيخ الإسلام تايمية يحمل فديوحنا الحيث على التشبه المطلق من تشبه بطوامهم طوامينهم إذا تشبه بهم في كل شيء فمن تشبه بالكافرين منهم يعني كافر إذا في كل شيء في كفرهم ومعافيهم وغير ذلك و قد يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترط الذي شبههم فيه فإذا شبههم في كفر كفر وإذا شبههم في معصية كان عاصيانهم التشبه يعمل من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوا يعني بيعمل كده على فهم هم عملوا كده بغض النظر الأمر ده حلو وحش في من فعل ليس في من هو بيقعل لأجل أنهم فعلوا هذا التشبه ده كان يعني بيقول وهو نادر الحدوث كان نادرًا فيما مضى لكن الآن فيه ناس كتير بتفعل ما يفعله الغرب لأجل أنهم فعلوه فقط فقط يبقى بيقلل على الملتزمين في تقصير سبهم ليلًا نهار وأول ما تطلع موضة من الغرب لب البنطلون قصير شوية يبقى حلوا مية مية مش مشاكل لأنه جاي من عندهم فده هو اي حاجة بيفعلها الغرب هو حاسس بالقزامة يبقى ده حلو وجميل ونعمله فده يبقى اللي ال يفعل الشيء لأجل انهم فعلوه بغض النظر عن الامر ده فيه مطلح ولا لا ده تشبه لا شك وايضا التشبه يطلق على من تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك ومن تبع ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوزاً عن ذلك الغير فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما من صاحبه ففي كون هذا تشبه النظر بنعمل حاجة إحنا فكرنا نعملها إزاي فلقينا لها طريقة فعملناها فلقينا برضو الكافرين او غير المسلمين او الفاسقين بيفعلوا نفس الفعل لغرض لهم في طريق ايضا والفعل اساسا مش محرم فكوني إن ذا تشبه له مش تشبه لان اصلا ما كنتش اعلم انهم عملوه عشان افكر اتشبه لهم فيه طيب التشبه يطلق على من فعل الشيء لاجل انهم فعلوه وغدر النظر عن فيه من فعل او لا ومن تبع غيرهم في فعل لغرض له اذا كان هذا الفعل اصل من شاءه منهم زي عطلة يوم السبت مثلا اصل الامر ده من الـ الـ الكفار من اليهود كل يبقى فيهم اجازة ممكن إذا يبقى فيهم منفعة يوم راحة علشان انسان يعرف يكمل كلام جميل لكن مش معنى السبت فيبقى المخالفه في اجازة يوم السبت ده محمود والموافقة فيه خطط تمام؟ طيب اذا كان فإنسان فعل شيء وغيره فعله في نفس الوقت من غير الاثنين ما يعلمه فيبقى دمش من التشبه ولكن قد ينهى عن هذا لألا يكون ذريعة إلى التشبه زي ممكن يكون التشبه ب... عن غير قصد أصلاً من الإنسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا الشيء ولا تشبهوا اليهود طب هو إبيضاد شعر اللحية ده أصلاً من فعل الإنسان ومع ذلك أطلق عليه إيه؟ تشبه لأجل أن الإنسان فرق تغيير فقط غير الشيء ولتشبهه اليهود واجتنبوا استوى اللهم ألقينا به السرّ وأجِنّا من الصورَةَ طيب أعمال الكافرين ممكن تبقى يعني على ثلاث أقسام. قسم كان مشروع يعني ده كان في شرعهم ثم نتخاه القرآن وقسم لم يكن مشروعاً بحال وإنما هم أحدثوه اخترعوه حتى حت هم بيقولوا عليهم الأمر دين هم لك زي يشوفوا الخامن مثلاً لم يخلها الله يوما من الأيام ولكن هم يعني ايه هم اللي أحلوها النفسهم وقسم كان مشروع في ديننا مع كوم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم او لا نعلم انه كان مشروعا لهم ام لا ولكنهم يفعلونه ديانه ثلاث اقسام قلت مشروع في ديننا وهو كان مشروع في دينهم او ما نعرفش هو كان مشروع في دينهم ولا لا ولكنهم الان يفعلونه ديانه زي الصلاة الصيام احنا علينا فرض الصلاه وهم كان عليهم فرض الصلاة فاحنا لينا فرض في الصيام وهم ايضا كان عليهم فرض في الصيام ممكن أمور ما نعرفش هل فيعدم فرص عليهم ولا لا ولكنهم يفعلونها الآن ديانة يتدينوا ليها بدينهم. دينهم ده القسم الأول القسم الثاني حاجة ثانية مشروع عليهم والقرآن تخفى كفى يوم السبت وتحريم بعض أنواع الطعام وقسم ما كانش مشروع في دينهم أساساً وهم اخترعوه القسم الأول اللي هو مشروع في ديننا ومشروع في دينهم او ما نعرقش هو كم رفوع بدينهم او لا بس هم بيفعلوه ديناتا دلوقت الامر ده بنخالفهم فيه في الصفة فقط. بنخالفهم فيه في ايه؟ في, في الصفة في الهيئة الدفن، الدفن ده امر مشروع هم كانوا بيدفنوا ونحن بندفن فلذلك نحن ندفن في اللحظة وهم يدفنون في الشكر اللحظة لنا والشكر لغيرنا الطلب، الهيئة مختلفة الصيانة الهيئة مختلفة مش علشان هم بيصوموا يبحث عن طرق الصيام لا دلAI إنه ده مشروع عندنا في ديننا نخالفهم في الهيئة في الصفر تمام تغيير الشاي هم بيطلبوا إحنا بنطلب بس إحنا ما نطلبش بالسواذ لأن السواذ بيغضب اليهود تمام قسم اللي كان مشروع ونتخه القرآن القسم الاولاني ده احنا قلنا هنخلط في الصفة والمشابهة فيه مش محرمة زي السيام يوم عشورات كان مشروع لليهود وهو تكن مشروعا احنا خليتناهم في الصفة اللي احنا نصوم لايه التاسع والعاشر طب السيام العاشر فقط مش محرم لانه مشروع بناشته كده اقصى درجات يكون مكروه فقط تمام القسم الثاني اللي هو كان مشروع عنده منافقة للقرآن كتعظيم السبت او تحريم بعض الطعام المشابهة فيه محرمة القسم الثالث اللي هو كانش مشروع بحال ومش مشروع لنا بطبيعة الامر وهم اللي احدثوه اختراعوه تدينونا به مشابهة فيهم فيه اشد حرمة من القسم الثاني الله الثالث اللي هم أحدثوه ده زي التشبه بين في عياد الباطلة عيد الخيام وغيره ده تسمى لان ليس مشروع لنا ولا كان مشروعا لهم وهم أحدثوه فلا شك إن التشبه بين فيه أشد حرص من معاني الموالاة المداهن على حساب الدين من الموالاة المحرم للكافرين المداهنة على حساب الدين قالت قال تعالى وَدُّوا لَوْ تُوْدِهِنُوا فَيُوْدِهِنُونَ المقصود بأن نوافقهم على شيء من بطيلهم إحراجاً مجاملةً أو غير ذلك من الجمهور أو مثلاً نطلع نقول قتلهم شهداء هذا في مداهنة على حساب الدين بدهنهم عايز موقف سياسي عشان صوفهم في الانتخابات ولا كلام من ده. قتل عايز قتلهم شهداء عايز يعني قتلهم شهداء يعني أنت بتقول إنهم ما يخشوا الجنة، ينفع، ينفع المفارش العقيدة، ولكن إنه بيقول الكلام ده مع إنه عارف إنه غلط، مداهنة ومجاملة على حساب الدين، فهذا مما لا يجوز. منه أيضاً تولية الكفار أمور المسلمين، الإمارات العامة، وما فيه ولاية وسلطان على مسلم، هذا لا يحل بحال. الأمر الأخير السفنة معهم في ديارهم وتكثير سوادهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم. من جامع المشركة سمعه في مكان وتكن معه فإنه نسلق وقال صلى الله عليه وسلم لا تساكن المشركين ولا تجامعهم فمن سكنهم أو جامعهم فليس منا التواجد في بلاد الكفار الأمر ده الناس فيه ثلاثة أختار قسم يجب عليهم الهجرة من ديار الكفار إلى ديار المسلمين، وقسم يستحب لهم فقط، وقسم الأمر لا يوصف لحقهم لا بوجوب ولا استحب، فمن كان في بلد من بلاد الكفار، ده أول شرط، ثاني شرط غير قادر على إقامة شرائع وشعائر دينه، مش قادر يظهر شعائر دينه وكونه مسلم. ممنوع يطلّ في مسجد فرضا ما يعرفش يمارس الشعائر الإسلامية في الأعياد وغيره وهو قادر على السفر فيش مانع من السفر هذا يجب عليه الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام القسم الثاني من تستحبّ لهم الهجرة اللي هو يبقى في بلد غير مسلمة قادر على السفر ولكنه ايضا قادر على إقامة شعائر دينه زي اغلب المسلمين من البلاد الكثره نفسها مسلم فرنسي او مسلم امريكي او مسلم بريطاني ده غالبا ما حدش بي يعني بيقيده او يحدد بيحد من حريته في اقامه شعائر دينه فده مع انه قادر على السفر ولكنه ايضا قادر على اقامة شعائر الدين فداية التحب فقط تحقه لاجل ان يبقى متعاجد في المسلمين يكسر سواد المسلمين ولا يكسر سواد الكافرين يعيني المسلمين على مواجهة الكافرين خصوصا لو كان بلد وليل من تقاتل المسلمين استحب لو فقط وان كان توجود مصلحة شرعية من الدعوة الى الله او اقامة المؤسسات الاسلامية هناك او غير ذلك فالامر في حقه يعني لا يجب ولا يحرم عليه الجلوب القسم الثالث اللي هو بغض النظر بقى عن هو يبقى شخص غير قادر على إقامة شعائب زينه لكنه أيضا غير قادر على السفر لثقل ظاهر ضعيف ملتين ممنوع من السفر قلة مال فده الأمر لا يوجب في حقه لا بوجوب ولا باستحباب لأن أصلا غير قادر والتكليف مبنى على الايه؟ على القدرة كده احنا اتكلمنا على امور صور يحرم طرفها للكافرين المولاة والمحبة والنصرة والمتابعة والتشبك هذا يكون لله ورسوله والمؤمنين ويحرم صرفها للكافرين معانا بعض الصور معاملات جائزة مع الكفار ما ينفعش نقول بقى مولاة جائزة مش حاجة ما مولاة جائزة المولاة للكافرين كلها محرمة لكن في بعض أمور التعامل بها مع غير المسلم ليست محرمة معاملات جائزة البيع والشراء والإجارة وال... هذه الأمور ليست محرمة إن شاء الله يعني نبدأ فيها من المرة القادمة نقولوا قولي هذا ونستغففوا